نقدم القرآن الكريم يكون هدى للناس من نصوص القرآن الكريم ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين هناك نصوص بعينها موجهة للأسرة المسلمة وللفرض المسلم تقدم بيانا شافيا كافيا لكي يكون القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كيف عالج القرآن الكريم امراض الامة المتوطنة وكيف كان القرآن الكريم علاجا لكل ذاء اخلاقي وكيف يهدي الناس الى الطريق المستقيم وكيف يبرأ المسلم مع القرآن من علل وأبراض كثيرة